وتعالى كيف وقعت المعصية من آدم قط وقعت بقدر الله قط وقعت بقدر الله كتبها الله وعلمها وخلقها وأرادها إرادة كونية فلا يمكن أن يقع شيء بغير إرادة الله وكما جاء في محاجة آدم لموسى لكن حتى يستفيد المؤمن حتى يتعظ الله جل وعلا قص علينا الأمر وأخبرنا كيف أوتي آدم قال ربنا ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة فقول الله جل وعلا ولم نجد له عزمة دلال على ضعف يسير في آدم داخلي وإبليس كان شيئا خارجيا فأي أحد في الناس يمضي يأتيه مؤثر خارجي نزغات الشيطان أخبار الأصدقاء أشياء من من, من حوله يزينون له الباطل لكنه إن كان قويا لم يرضخ لهم ولم يأبى أن يسير سيرهم وإن كان ضعيفا اجتمع الأمران عليه لكن بقدر الله لكن ينبغي أن يعلم ليس من الأدب ولا من الدين أن يقال إن آدم عاص مع أن الله قال وعص آدم ربه فغوى لكن يقول حديث الرب عن عبده ليس كحديثنا عن أبينا حديث الرب جل جلاله عن عبده آدم ليس كحديثنا عن أبينا فآدم أبونا إذا تحدثنا عنه نتحدث بأدب على أنه نبي ونسبنا الله جل وعلا إليه أما رب العالمين جل جلاله فكل الخلق خلقه جبرايل ميكال محمد كل أولاء الأخيار عليهم السلام هذا ربهم قال الله يا آدم قال الله يا إبراهيم قال الله يا نوح فهؤلاء عبيد والخلق خلقه والأمر أمره والملك ملكه والفضل فضله يقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله ولا يسأله مخلوق عن علة فعله كما لا يعترض عليه ذو